بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم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 فإذا بلغنا أجلهم فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 وإن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن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 فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليؤت انفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله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 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا, لتعلموا أن الله على كل شيء قدير